No, <laughs> no, وكم اهل لك Yeah, yeah. Yeah. Bad, No, no, no, no, فلما أتيها يا موسي نودي يا موسيق نودي يا أخلقنا عليك إنك بالوادي المقدس نعم نعم بيمينك يا Ah لا كيلانا قيدك بيض. <تصفيق> ايه من اهل ايه انذري واشركي في امري انا اخي ذرب في انذري في صدري. قال رب الشرح لي صدري ويذب لي امري رب لي حل العقدة من, من لسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل I can feel one of oh, the... وألقيت عليك محبة مني ولتصل على دم فتقولها الان ما الى امك كي تقرى كيف تقرى عين إلى أمك كي تقرأ عينها ولا تقزن وقتلت لفسا فلججيناك من الغم وفتا quero على قدره يا موسى واصطلعتك لنفسي. وصنعتك لنفسي